عشرة استمع إلى الحوار وأعده هرقل الصغير سليمان أغل ماذا تفعل يا أحمد؟ أكتب واجبي المنزلي عن نعيم سليمان أغل نعيم سليمان أغل هو مصدر فخر لوطننا وكتب اسمه في الرياضة العالمية بأحرف من ذهب نعم هو فخر لنا وهو رياضي أسطوري في رفع الأثقال طبعا وسجل تسعة مرات رقما قياسيا في الألعاب الأولمبية وست مرات في بطولة العالم وأيضا حصل على الدرجة الأولى عدة مرات ويعتبر من أفضل الرياضيين في رفع الأثقال على مستوى العالم ولا ننساه رحمه الله يا أبي